قل أرأيتم إن جعل الله عليكمنها وتغمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بلين تسكنون فيه قل أرأيتم إن جعل الله عليكمنها وتغمدا إلى يوم القيامة من إله غير في قومٍ بلال تسكنون في أفلا ترون أفلا ترون